بوك تو شمونيم وشموني ثمانية وثمانون ثمانية وثمانون عذار بأليم مداليم شتايم ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة اثنين ش لغسا للصحك معبوب لم يريد ابني أن يلعب بالدممية لم يريد ابني أن يلعب بالدمية أ لغتستا لصحك كغجل لم تريد ابتي أن تلعب كرة القدم لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. אשתי לא רצתה לשחק איתי שחמט. (אומר בערבית: למה תוריד את זווגתי? אין תלע במעי שטרנג'. אומר בערבית: הילדים שלי לא רצו לעשות טיול. (אומר בערבית: לא יקומו בנוזהה أن لا يقوم بنذهاهم لغسو ل خدغ لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن يرتب الغرفةهم لغت للخذ لم لم يريد أن يذهب إلى أسرتهم لم يريد أن يذهب إلى أسرتههم. أي الصولليخل جلدا يسمحله أن يكل أييسكريم لم يسمحله أن يأكل أييسكريم أي الصول لاخل شكود لم يسمحله أن يكل شكولات لم يسمله أن يأكل, يأكل شكولات. היה אסור לו לאכול סוכריות. למ יוסמך להו אן יאכולה בומבון? למ יוסמך להו אן יאכול מולפס? מותר היה לי להביע משאלה. סומיחה לי, אנא תמנה לי שייען? סומיחה ملي لنوتسملةسمح أن أشتري ثباسملي أن أشتري ليثوب ملي لك ممتكسمحلي أن أخذلي ح شكولاتسملي أن أخذلي حبت شلات ماع يالخة لعشان م الطوس؟ هل سم حلك أن تدخين في الطائرة؟ هل سم حاللك أن تدخن في الطيارة ماع يالخة لشتطط بيغة بفيدها خيم؟ هل سم حلك أن تشر كبيررة في المستشفة؟ هل سم حاللك أن تشر بييرة في المستشفى ؟ מותר היה לך להכניס את הכלב למלון? أن إلى الفندق? إلى الفندق? בחופשה מותר היה לילדים להישאר הרבה זמן בערב בחוץ). الأطفال أن يبق في خاج طويلا في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبق في الخرج طويلاهم لربما <تصفيق> كان يسمح لهم أن يلعب طويلا في الفناء كان يسمح لهم أن يلعب طويلا. في الفناءمعر أغم عد مخ كان يسمحهم أن يسه طويلا كان سمح لهم أن يسهر طويلا.